اثنان، استمع للعبارات وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور، ثم اكتبها في دفترك مسجد فاتح مسجد السلطان أحمد قصر طبقب قصر ضلم بحجة السوق المسقوف القصر المغمور مذيق البصفور كنيسة آية إيرني برج الفتاة برج غلطة